يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجبن الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث الرابع والعشرون قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه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 فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله فهو من مفرداته رضي الله عنه يعني إن الإمام البخاري لم يخرجه وهذا الحديث يسميه علماء الحديث والمصطلح بالحديث القدسي والحديث القدسي منسوب إلى الذات المقدسة إلى الله جل وعلا حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرويه عن ربه ولهذا يقسم العلماء الحديث إلى قسمين الحديث النبوي والحديث القدسي والحديث النبوي ان عرفناه وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقيه او خلقيه واما الحديث القدسي فهو ما نسب واضيف الى الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه وينقله عن ربه واختلف اهل العلم في الحديث القدسي هل اللفظ والمعنى من عند الله او انه يختلف عن ذلك فاللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله شانه شان الحديث النبوي لكن الذي يبدو والله اعلم ان الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله وأن جبريل عليه السلام نقله بلفظه ومعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن النبي عليه الصلاه والسلام ينسبه إلى ربه حيث يقول قال الله جل وعلا وإن كان السنة كلها وحي سواء ما اضيف الى الله او ما اضيف الى رسوله صلى الله عليه وسلم لكننا نعلم ان الوحي يتنوع فمنه ما جاء به جبريل بلفظه ومعناه ولزم فيه هيئة في الوحي حيث كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته الملائكية ويرشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقي عليه ما أوحى الله به ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعي ذلك حتى إذا ما انتهى الوحي سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الصورة هي التي نزل بها القرآن أوحى الله بها القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم أيذ كان جبريل الملك يغشى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيصيبه ما يشبه الاغماء، لكنه يعي ما يقوله جبريل ويتلقى من جبريل ما يسمعه عن الله حتى إذا سري عنه بلغ ما نزل عليه من كتاب الله فإذا تلا القرآن النازل عليه من عند الله يقول لأصحابه كتبة الوحي ضعوا هذه الآية عند, التي عند الآية التي يقال فيها كذا في السورة التي يقال فيها كذا فهكذا نزل القرآن وهكذا بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدد مواضع نظمه صلى الله عليه وآله وسلم هكذا نزل القرآن وأما السنة أو الوحي أو ما نسميه بالأحاديث القدسية فإن جبريل ينزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوحي بها إليه ويتلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يتلقاها في المنام وقد يتلقاها حيث يلقى في روعه وقد يتلقاها بالهيئة التي يتلقى بها القرآن لكن يميز بينها وبين القرآن ان القرآن الكريم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه الوحي ويأمرهم ان يكتبوه ويضعوه في موضعه من المصحف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقراه على اصحابه ويعرضه عليه بعد ان يكتبوه هذه الوسائل التي كان يتلقى بها كتاب الله يعني القرآن ولهذا أخذ القرآن طابع التواتر من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يلقيه على عدد يكتبونه ويقرؤونه ويضعونه في موضعه أما الحديث القدسي فلا يحتاج إلى ذلك بل ربما اخبرن به النبي صلى الله عليه وسلم واحدا ولذلك كثير من الاحاديث القدسيه انما نقلت الينا نقلا احاديا بخلاف كتاب الله عن القرآن فانه نقل نقلا متواكرا وان النبي صلى الله عليه وسلم اخذه من جبريل وجبريل اخذه من رب العالمين ولهذا نزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى نزل به الروح الامين على قلبك والنبي صلى الله عليه وسلم احتاط اشد الاحتياط في نقله وفي تبليغه حيث انه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتبه الوحي فياتون فيملي عليهم ما انزل عليه ويكتبونه ثم يامرهم بان يضعوه في موضعه من المصف موضعه من المصحف ثم يقرا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما انزل اليه ويامرهم بان يعرضوا عليه ما كتبوه حيث يكتبون وحيث يقرؤون وهكذا بلغ يعني وهكذا احتفظ بأمر التواتر وبأمر التبليغ وبأمر الكتابة حيث جمع له بين الكتابة وبين القراءة أما الحديث القدسي فيوحي به الله جل وعلا ويرسل به الملك جبريل ويتلقاه جبريل ويتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل لكنه لا يأخذ فيه ما أخذه في تدوين كتاب الله وفي كتابتي ما بين دفتي المصعب وقد ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فرد يعني شخص واحد فالحديث القدسي يغلب عليه انه خبر احاد وذهب بعض اهل العلم الى ان الحديث القدسي ايضا حديث يوحي به الله جل وعلا الى جبريل وينقله جبريل ويتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصوغه عليه الصلاة والسلام بلفظه فيكون اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله لكن الذي ذكرته قبله هو الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم هذا الحديث أشار المحقق إلى أن عددا من المؤلفين في كتب الحديث أخرجوه فقد رواه الإمام أحمد إضافة إلى الإمام مسلم يعني في مسنده، وكذا رواه الإمام الترمذي يعني في جامعه، وذكره ابن ماجه أي في سننه، ورواه عبد الرزاق يعني الصنعاني اي في أي في مصنفه، وهكذا أخرجه الخطيب البغدادي. يعني في تاريخ بغداد ورواه أبو نعيم في كتابه المسمى دوحلية الأولياء وأخرجه الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات كل هؤلاء أخرج هذا الحديث في كتابه مما يدل على أن هذا الحديث معروف مشهور محفوظ في دوامين الإسلام وقد أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله إلى أن الإمام مسلم رواه عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه والراويان عن أبي ذر الغفاري شخصان هما ابو ادريس الخولاني في هذه الروايه والروايه الاخرى عن ابي اسماء الرحبي قال مس قال الامام الحافظ ابن ابن رجب هذا الحديث خرجه الامام مسلم من روايه سعيد بن عبد العزيز عن ربيعه بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال وفي آخره قال سعيد بن عبد العزيز كان أبو إدريس الخولاني كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه يعني وقف مستندا على ركبتيه واضع ركبتيه بالأرض قائما عليهما وهذا الفعل إنما غرأ الغرض منه تعظيم هذا الحديث وتبجيل ما جاء فيه لأنه من قول الله سبحانه وتعالى قال وخرجه مسلم أيضا من رواية قتاده يعني ابن عامة السدوسي عن أبي قلابا عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه ولم يسقه بلفظه يعني مسلم ساقه على سبيل المتابعات ولكنه قال وساق الحديث بنحو سياقي أبي إدريس يعني الخولاني وحديث أبي إدريس يعني الخولاني أتم يعني من حيث الألفاظ التي جاء بها هذا الحديث ثم اشار رحمه الله الى من اخرج هذا الحديث ايضا قال وقد خرجه الامام احمد والترمذي وابن ماجه اما احمد ففي مسنده وقد جرت عاده اهل العلم ان يوردوا تخريج الامام احمد للحديث ويقدمونه على سائر الكتب السته لتقدم الامام احمد رحمه الله من حيث الزمن وهذا الحديث رواه من اصحاب الكتب الستة غير الامام مسلم الامام الترمذي يعني في جامعه والامام ماجه يعني في كتابه السنن قال وخرجه الامام احمد والترمذي وابن ماجه من روايه شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن ابي ذر يعني من طريق اخرى غير طريقه ابي ادريس الخولاني وغير طريقه ابي اسحى ابي اسماعي ابي اسماء ابي اسماء الرحبي وغير طريقة ابي اسماء الرحبي ويكون عبد الرحمن بن غن رحمه الله متابعا لمن قبله من أبي إدريس وابي اسماء الرحب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته كلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم وكلكم مذنب إلا من عافيت فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة واستغفرني غفرت له ولا أبالي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 اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل, إنسان منكم ما بلغته فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطائي عطائي كلام وعذابي كلام إنما امري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون قال وهذا لفظ الترمذي وقال حديث حسن فلفظه يختلف عن اللفظ الذي اخرجه به الامام مسلم وسياتي بيان معناه بعد ان نقف على طرق الروايات قال وخرجه الطبراني بمعناه عن أبي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال إلا أن إسناده ضعيف يعني من رواية أبي موسى والثابت أنه من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام فيقول, في فيقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده كما قال عز وجل وما أنا بظلام للعبيد وكما قال سبحانه وما الله يريد ظلما للعباد نعم ايش للعالمين وما الله يريد ظلما للعباد هذا في سورة غافر وقال تعالى وما الله وما الله يريد ظلما للعالمين هذا في سورة آل عمران وقال تعالى وما ربك بظلام للعباد للعباد وما ربك بظلام للعبيد وقال سبحانه إن الله لا يظلم الناس شيئا وقال جل من قائل إن الله لا يظلم مثقال ذرا وقال سبحانه ومن يعمل من, ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما قال والهضو أن ينقص من جزاء حسناته والظلم أن يعاقب بذنوب غيره قال ومثل هذا كثير في القرآن يعني في نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى لأنه جل وعلا عدل وقد حرم الظلم على نفسه ولهذا حرمه بين العباد ولهذا يؤاخذ الظالمين على ظلمهم قال وهو مما يدل على ان الله عز وجل قادر على الظلم ولكنه لا يفعله فضلا منه وجودا لأنه على كل شيء قدير وما دام قادرا على كل شيء فهو قادر على أن يظلم لكنه سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك وتنزهه لأن الظلم صفة نقص وعيب وموجبها البغي والله سبحانه وتعالى عدل منزه عن كل نقص وعيب ولذلك لا يقع منه ظلم قال وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعها وأما من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره فإنهم يقولون إن الظلم مستحيل عليه وغيره متصور في حقه لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران بن حسين حين ساله عن القدر يعني إن الذين فسروا الظلمة بأنه التصرف في حق الغير قالوا هو مستحيل في حق الله لكننا نعلم أن كل ما في الكون هو حق لله ولذلك لو أن الله جل وعلا أخى آخذ المخلوقات فإنه إنما يؤاخذهم عدلا منه لأنه جل وعلا منزه عن أن يقع منه ظلم والظلم نقص وعيب والله جل وعلا منزه عن كل نقص وعن كل عيب فهو لا يفعل الظلم تنزها ولذلك تسبحه مخلوقات لأنه جل وعلا يضع الأمور في مواضعها ولا يقع منه ظلم وإن كان قادرا عليه لكنه يتركه تمزها وترفعا قال وخرج أبو داود وابن ماجه. من حديث ابي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي أنه سمع أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم يعني اهل سماواته واهل ارضه لكانت رحمته خيرا لهم من اعماله اي لكان ذلك بفضله سبحانه وتعالى وانه اتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك ثم اتى زيد بن ثابت يعني ابين اتى ابن مسعود ثم اتى عبد الله ابن اتى في اول الامر اتى ابن مسعود ثم اتى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك وفي هذا الحديث يقول نظر ووهب بن خالد ليس بذلك المشهور بالعلم كانه يشكك في هذه الروايه قال وقد يحمل على انه لو اراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه فيكون غير ظالم لهم حينئذ وهذا التفسير ليس يعني غير محتاج إليه لأنه سبحانه وتعالى علم ازلا ما سيختار العباد ويفعلون ولذلك لما علم أنهم يطيعونه لم يعذبهم وامتنع من تعذيبهم بل إنه غشيهم برحمته حيث وقعوا وفعلوا ما يحبه ويرضاه ثم قال قال وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصه بالظلم يعني إن الله تعالى لما قدر أن من عباده من يقع منه الظلم والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم فخلقه لهذه الأفعال الموصوفة بأنها ظلم لا يعني أن الله جل وعلا هو الذي خلق الظلم لكن لما كان الرب جل وعلا قد قدر ما سيختاره العباد وقد علم ازلا ما سيختار العباد فقدر لهم ما يختارون فمن اختار الظلم فبقدر من الله جل وعلا لكن هذا العبد عندما يقع منه هذا الظلم إنما يقع منه ويفعله بمحض اختياره لا أن الله جل وعلا جبره عليه أو حمله عليه ولذلك يفعله العبد مختارا طائعا ولا يعلم العبد أن الله قد قدر عليه ما فعلاه إلا بعد وقوعه وفعله والعبد عندما يقع في الظلم ويفعل الظلم لو سألته عن فعله لبرره بأن يعني لبرره بأن ما فعله هو الأمر المناسب وهو الذي اختاره وإن كان ظلما فهذا كله يؤكد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق القدر خيره وشره لحكمة جل يعلمها جل وعلا ربما غابت عن ذهن كثير من الناس وهذا كله لا يبرر ان ننسب الظلم الى الله جل وعلا او ندعي انه سبحانه وتعالى فعله من باب حمل الناس على الظلم وانما قدره سبحانه وتعالى لعلمه ان هؤلاء المخلوقين سيختارونه قال وكونه سبحانه خلق أفعال العباد وفيه الظلم لا يقتضي وصه بالظلم سبحانه سبحانه وتعالى كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد ويخلقه وتقديره فإنه لا يوصف إلا بأفعاله لا يوصف بأفعال عباده فإن أفعال عباده مخلوقاته فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته وهو لا يوصف بشيء منها إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله والله أعلم لأنه إنما قدرها وخلقها لتوافق ما اختاره العباد وإن كان هذا الذي قدره وخلقه لا يرضاه سبحانه وتعالى لأن هذا إنما إنشاءه قدرا وكونا لا شرعا قال وقوله وجعله بينكم محرما أي إن الله حرم الظلم على نفسه وحرمه بين عباده وتحريم الله جل وعلا الظلم على نفسه يؤكد أن الظلم لا يرضاه الله سبحانه وتعالى قال فلا تظالموا يعني أن الله تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم فحرام على كل عبد ان يظلم غيره مع ان الظلم في نفسه محرم مطلقا قال وهو يعني هذا التحريم نوعان احدهما ظلم النفس وكيف يظلم الانسان نفسه اعظم ظلم النفس هو الوقوع في الشرك, في الشرك كما قال سبحانه وتعالى يا بني فيما ذكره في وصية لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في قول الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فقال أبو بكر رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأينا لم يظلم نفسه يعني ما منا إنسان إلا وتسبب في ظلم نفسه بأن جنى عليها إما أنه حرمها ومنعها ما تستحق أو أنه أطلق لها العنان فتعدت على غيرها فهذا ظلم ولذلك قال رضي الله عنه أينا لم يظلم نفسه فقال له صلى الله عليه وسلم ليس هذا هو الظلم وإنما الظلم الذي جاء في كتاب الله هو ما جرى على لسان العبد الصالح لقمان عليه السلام حيث قال الله تعالى يا بني إن, إن الشركة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال أحدهما ظلم النفس وأعظمه الشرك كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألها ووضع الأشياء في غير موضعها وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركين كما قال عز وجل والكافرون هم الظالمون ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر فيعيضا من الظلم والثاني ظلم العبد لغيره وهو المذكور في هذا الحديث يعني ان الله حرمه حيث قال فلا تظالموا وقد قال, النبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجه الوداع ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا قال وروي عنه انه خطب بذلك في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي اليوم الثاني من ايام التشريق وفي رواية ثم قال اسمعوا مني تعيشوا الا لا تظالموا ألا لا تظالموا ألا لا تظالموا يعني يكررها ثلاثا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه قال وفي الصحيحين علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة قال فيهما يعني في الصحيحين عن ابي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد قال وفي صحيح البخاري وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناتي فإن لم يكن له حسنات ويأخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه فهذا الحديث يدل على أن الظلم أمره محرم وأنه لا يجوز أن يجري بين عباد الله قوله يا عبادي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 وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يقول الإمام ابن رجب معلقا على هذا الجزء من الحديث قال هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم وأن العباد لا يملكون لانفسهم شيئا من ذلك كلي وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما يحرمه في الدنيا ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أو بقته خطاياه في الآخرة ومعنى أو, أو بقته يعني ألقت به خطاياه في النار وهذا الحديث هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في أن الله تعالى يمنه على اهل الايمان بالايمان كما قال جل من قائل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وكل شيء بمشيئته وبقضائه وقدره كل شيء بقضائه وقدره وانه لا يجري في ملكه سبحانه وتعالى الا ما شاء قال الله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال ومثل هذا كثير في القرآن وقال الله جل من قائل ما يفتح الله للناس من رحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وقال سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال سبحانه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وقال جل من قائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال تعالى حاكيا عن آدم وزوجه أنهما قالا ربنا ظلمنا أمهسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وعن نوح عليه السلام يعني وقال الله تعالى عن نوح عليه السلام انه انه قال والا تغفلي وترحمني اكون من الخاسرين قال وقد استدل لا ابراهيم الخليل عليه السلام بتفرد الله تعالى بهذه الامور على انه لا اله غيره وان كل ما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 وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فإن من تفرد بخلق العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا وبمغفرته ذنوبه في الآخرة مستحق ان يفرد بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرع والتضرع إليه والاستكانة له قال الله عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلك من شيء من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وفي هذا الحديث يعني حديث الباب دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك كما يسألونه الهداية والمغفرة قالوا في الحديث ليسأل احدكم ربه حاجته حاجته كلها حتى يسأله شسعنا عليه إذا انقطع قال وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته قال وفي الاسرائيليات ان موسى عليه السلام قال أن موسى عليه السلام قال يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحقي أن أسألك قال سلني حتى من حاجينك وعلف حمارك فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إلى الله وذلك يحبه الله وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنيا والاقتداء بالسنة اولى يعني أن يسأل الله حاجته في الدنيا والآخرة.